نسال الله العفة والنجاة والظفر قال معاذ الله أن ناخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إن إذا لظالمون قال يوسف عياذا بالله أن نظلم بريئا بجرم ظالم فنمسك غير من وجدنا صاع الملك في وعائه إنا إن فعلنا ذلك لظالمون حيث عاقبنا بريئا وتركنا جانيا هكذا قال يوسف عليه السلام مجيبا لهم في هذا قال معاذ الله أن ناخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده انا إذا لظالمون أي قال يوسف لإخوته نعود بالله أن نأخذ بريئا بدلا ممن وجدنا الصواع لديه إن إذا أخذنا غيره لظالمون بوضعنا العقوبة على من لا يستحقها إذن وهكذا قال بهذه الطريقة وهذا من قوة فكره ورجاحة دهنه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 فلما يئسوا من اجابه يوسف لطلبهم انفردوا عن الناس للتشاور قال اخوهم الكبير اذكركم ان اباكم قد اخذ عليكم عهد, قد أخذ عليكم عهد الله مؤكدا على أن, لا على ان تردوا اليه ابنه الا ان يحاط بما لا تقدرون على دفعه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 وتأمل هذه الآية الكريمة وكم فيها يعني من صعوبة الحال الذي مر بهم فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا أي فلما يئس إخوة يوسف من أن يخلي يوسف سراح أخيهم ويأخذ واحدا منهم مكانه انفردوا عن الناس وتأمل هنا فلما يعني وجود الفاء أن الأمر كان سريعا انفردوا عن الناس واجتمعوا يتسارون فيما بينهم ويتشاورون في شأن ما وقعوا فيه قال كبيرهم ألم تعلم أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله أي قال أكبر اولاد يعقوب سنا لإخوته ألم تعلم أن أباكم يعقوب قد أخذ عليكم عهود الله المؤكد بأن تردوا إليه ولده فتأمرها قال ألم تعلم أن اباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف أي ألم تعلموا أيضا تفريطكم في يوسف وإضاعته من قبل هذا فاجتمع عليكم الأمران تفريطكم في يوسف وعدم اتيانكم بأخيكم فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي أي فلن أفارق أرض مصر حتى يأذن لي أبي بالخروج منها فإني أستحي منها أو يقضي الله لي وهو خير الحاكم أي والله أفضل وأعدل من حكم بين الناس بالحق سبحانه وتعالى والإنسان في كل أموره يرجع إلى ربه وتأمل كيف أنه قد غيى ذلك بغايتين إحداهما خاصة وهي قوله حتى لي ابي يعني في الانصراف إليه والثاني عامه وهي قوله أو يحكم الله له لأن إذن الله له هو من حكم الله له في مفارقة أرض مصر وكانه لما علق الأمر بالغاية الخاصة رجع إلى نفسه فأتى بغاية عامة تفويضا لحكم الله تعالى ورجوعا إلى من له الحكم حقيقة لأن الأمور جميعها بيد الله سبحانه وتعالى فهو القادر سبحانه وتعالى على تغيير الأحوال وبيده الامر وايضا هو يعني رجع أنه يستطيع أن يأخذ أخاه بطريقة أو بعفو أو نحو ذلك فالإنسان يبقى حسن ظنه بربه ومولاه ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظا فلما يئسوا من اجابه يوسف لطلبهم انفردوا عن الناس للتشاور قال اخوهم الكبير اذكركم ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا أذكركم ان اباكم قد اخذ عليكم عهد, عهد الله مؤكد هذه قرناها الآية الحادي والثمانين وقال الأخ الكبير عودوا إلى أبيكم فقولوا له إن ابنك سرق فاسترقه عزيز مصر عقوبة له على سرقته وما أخبرنا إلا بما علمناه من مشاهدتنا للصاع يخرج من وعاءه. أو يخرج من معائه وما, وما كان لنا علم بأنه يسرق ولو علمنا ذلك ما عاهدناك على رده هكذا إذن هم قالوا ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق أي قال أكبر أولاد عقوب لإخوته ارجعوا إلى أبيكم يعقوب فقولوا له يا أبانا إن ابنك الذي أرسلته معنا سرق صواع الملك وأخذ بجنايته وما شهدنا إلا بما علمه أيوما شهدنا عندك يا أبانا بأن ابنك سرق إلا بما رأينا من استخراج الصواع من رحله وما كنا للغيب حافظ وما كنا لما غاب عنا عالمين فلم ندري أن ابنك سيسرق الصواع وسيسترق عند الملك هكذا إذن هم قالوا لأبيهم واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون ولتتحقق من صدقنا اسال يا له أهل مصر الذي كنا فيها واسأل أصحاب القافله التي جئنا معها يخبرونك بما أخبرناك به وإنا لصادقون حقا فيما أخبرناك به من سرقته واسأل القرية التي كنا فيها أي بقول لأبيكم وإن كنت لا تصدقنا فيما أخبرناك به من سرقة ابنك فاسأل أهل مصر التي كنا فيها ليتبين لك صدقنا والعيره التي أقبلنا فيها أي وسأل أصحاب القافلة التي جئنا معها ورافقناها فسيصدقوننا فيما أخبرناك وإنا لصادقون أي وإنا لصادقون فيما أخبرناك به من سرقة ابن كصواع الملك واسترقاقه بسبب سرقته ولم نكذب عليك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 إلا, إلا الله عسى الله أن يعيدهم إلي جميعا يوسف وشقيقه وأخاه مرقب إنه سبحانه العليم بحالي الحكيم في تدبيره لأمري طبعا هو بنى هذا على الظن والظن هو فيه اجتهاد ولسانه اجتهد يعني قد يصيب وقد يخطئ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا أي قال يعقوب لأبنائه ليس الأمر كما ادعيتم بل زيلت لكم أنفسكم أمرا أردتموه بأخيكم غير الذي تقولونه عندي الان فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا أي قال يعقوب عليه السلام لهم فصبري على فقد أبنائي صبر جميل لا جزع فيه ولا شكوى إلى الخلق عسى الله أن يرد علي أبناء الغائبين جميعا يوسف وأخويه ثم علل ذلك بقوله إنه هو العليم الحكيم أي إن الله هو العليم بحاله الحكيم في أفعاله وقضائه وتدبير خلقه وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظم وابتعد معرضا عنهم وقال يا شده حزني على يوسف وصار سواد عينيه بياض من كثرة ما بكى عليه فهو مملوء الحزن وهم يكتم حزن حزنه عن الناس وتولى عنهم قال يا أسف على يوسف أي وأعرض يعقوب عليه السلام عن ابنائه بعد أن أخبروه بما جدد حزنه القديم وقال يا شدة حزني على ولدي يوسف طبعا هو يحزن على شقيق يوسف حزنه على يوسف أشد لأنه صغير وأنه لا يدري يعني حقيقة ما ال إليه الأمر مع هذه السجنة الطويله وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم أي وبيضت عينا يعقوب عليه السلام من شدة الحزن الذي أوجب له كثرة البكاء فقلبه مملوء من الحزن لكنه كاتم للحزن لا يظهره قالت الله تف تفتاوا تذكروا يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين قال اخوه يوسف لابيهم تالله لا تزال يا ابانا تذكر يوسف وتتفجع عليه حتى يشتد بك المرض او تهلك فعلا قالوا تالله تفتاوا تذكر يوسف اي قال ابناء يعقوب لابيهم متعجبين من حاله والله لا تزال تذكر يوسف ولا تنسى حتى تكون حرضا حتى تكون حرضا فهم يعني كانوا على شفقة لأبيهم ومعناها أي لا تزال تذكر يوسف دائما حتى يضعف جسمك وعقلك وتقارب الهلاك من شدة الحزن عليه أو تكون من الهالكين أي أو تكون ممن هلك بالموت فعلا بسبب عظيم الحزن قال إنما أشكر بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم اللهم إنا نشكر إليك يا رب العالمين. قال لهم أبوهم ما أشكر ما من الهم والحزن إلا إلى الله وحده واعلم من لطف الله وإحسانه وإجابته للمضطر وجزائه للمصاب ما لا تعلمونه أنتم لا. أي قال يعقوب رادا على أبنائه إنما أشكر همي وحزني إلى الله وحده لا إلى خلقه وأعلم من الله فلا تعلمون أي وأعلم من عند الله علما علمنيه لا تعلمونها وأعلم من رحمة الله وفرجه ما لا تعلمونه اللهم إنا نسألك رحمتك وفرجك يا كريم يا رحيم يا الله من فوائد الآيات لا يجوز أخذ بريء لجريدة غيره فلا يؤخذ مكان المجرم شخص آخر الصبر الجميل هو ما كان فيه الشكوى لله تعالى وحده على المؤمن أن يكون على تمام يقين بأن الله تعالى يفرج كربه طبعا في هذه الآية الكريمة بعض الكلمات مثل الأسف فهو قد تأسف على يوسف فالأسف أشد الحسرة والحزن على ما فات وأصل أسف يدل على الفوت والتلهف وما أشبه ذلك أما كلمة كظيم فمعناها ممسك على حزنه لا يظهره ولا يشكوه وأصل كظم يدل على إمساك الشيء وجمعه تفتأ لا تزال حرضا أي مريضا مشفيا على الهلاك واصل حرضا يدل على الذهاب والتلف والهلاك بثي همي وقيل البث الهم الشديد وقيل اشد الحزن وسمي بذلك لان صاحبه لا يصبر حتى يبثه اي يشكوه وينشره فاصل بثه يدل على تفريق الشيء واظهاره اما الروح أي الفرج والرحمة وايضا يعني يدل على أن الإنسان عليه أن يكثر من حسن ظنه بربه ومولاه إذن ذكروا ثلاثة فوائد فيما يتعلق بهذه الصفحة وبالإمكان يضاف عليها فنقول اولا الواجب على المسلم إذا أصيب بمشروه في نفسه أو ولده أو ماله أن يتلقى ذلك بالصبر الجميل والرضا والتسليم لله سبحانه وتعالى ثانيا الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر لكن المذموم الشكوى إلى الخلق ثالثا من شكى إلى الله وجد الخلفة من عند الله سبحانه وتعالى رابعا إيمان المؤمن يظهر عند الابتلاء فالمؤمن حين ذاك يكثر من الدعاء ولا يتغير أمله ورجاءه ولا يقول دعوت فلم يستجب لي فربنا جل جلاله أعلم بالمصالح ويعلم أن المراد منه الصبر والإيمان خامسا لا يجد الإنسان أن يشهد إلا بما علمه وتحققه سادسا مما يؤخذ من هذه الآيات الكريمة فيما يتعلق بأشرف أعضاء الإنسان فأشرف أعضاء الإنسان هذه الأعضاء الثلاثه تؤخذ من قول تعالى وتولى عنهم قال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو تضين فأشرف أعضاء الإنسان هذه الثلاثة المشار اليها في هذه الآيات وهي اللسان والعين والقلب واللسان أمر بحفظ جميع أعضائه وجوارحه ويستفتر أنها نعمة من النعم وفي هذه الايه الكريمة قد أبان الله تعالى أنها كانت غريقة في الغم فاللسان كان مشغولا بقوله يا أسفة والعين بالبكاء والبيض والقلب بالغم الشديد الذي يشبه الوعاء الممنوع الذي شد ولا يمكن خروج الماء منه وفي هذا مبالغة في وصف ذلك الغم وإشارة إلى الذي قد أجراه الله سبحانه وتعالى على نبيه وعبده يعقوب وكل إنسان في هذه الدنيا لا بد أن يصاب بالمصائب فدوام الحال من المحال فعل الإنسان أن يقرأ لأجل أن يتصبر سابعا الكلام في الأشياء شهادة فالشيء الذي لا تعرف حقيقته لا تخذ فيه وعند ذلك تدرك خطورة ما يقع فيه رجال الإعلام وكثير من أهل القنوات الذين يبحثون عن المتابعين والمشتركين فيأتي بالشيء من غير أن يتثبت منه فيطير به ثم يصير همه أن ينظر كم مشاهدة وكم مشترك وكم تعليق وهكذا فيا عباد الله اتقوا الله هذا بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته